وانا ابن حصورا مشمخ الراس من الهواء وفي علمنا وفي علمنا اننا نموت وتفرحون وتفرحون قال من هو بدا في راسي علي جرصاصال حزن حزن من ما واذابه دموع عينا على الخدين سال كدمع سن تحدى من سحابه